أولياء لا تتخذوا آباءكم وأقوانكم أولياء أأنسحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فؤلاء هم الظالمون قل إن إخوانكم وأزواجكم وعجيركم وأموالٌ قترفتمها وأموالٌ قترفتمها وتجارت تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأسي الله بأمنه والله يوم الفاتحين، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، فلم تغن عنكم شيئا، وضاقت عليكم الأرض بما رحبتم، وليتم مدبرين. وعلى رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين